الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الخلق وإمام المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بحسن إلى يوم الدين وبعد نمضي بتوفيق الله تعالى وعنايته في شرح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 التي ذكرها الشيخ خليل رحمة الله تعالى عليه في مصنفه ونتكلم الآن عن الدم غير المسفوح والمراد به الدم الذي لم يخرج عند موجب الذكاء أي الذي لم يخرج بالشكل الشرعي للذكاء أي الذبح. وهو على ثلاثة أقسام أولها الدم الذي يكون في اللحم والعروق وهو المتبقي بعد الدم الذي يصفى من الذريحة في عروقها او في لحمها وهو طاهر اتفاقا اذا كان من حيوان مذكة وثانيها الدم الذي يكون وسط القلب وهو طاهر على المشهور من المذهب اذا كان من حيوان مذكة وثالثها الدم الذي يكون في الجوف والراجح انه منعكس من الدم المسفوح فهو ناجس اما الدم المسفوح فهو ناجس اجماعا ودليل نجاسته صريح الاية الكريمة الا ان يكون ميتة او دما مسفوحة حيث ذلت الاية على أننا على ما لم يكن مسفوحا من الدماء فهو حلال طاهر وذلك للضرورة التي تلحق الناس في ذلك إذ لا يخل اللحم وإن غسل أن يبقى فيه دم يسير قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عليه فحرم, الدم فحرم المسفوح من الدم وقد روى روت عائشة رضي الله عنها قالت كنا نطبخ المثى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ننكرهم لأن التحفظ من هذا لأن التحفظ من هذا فيه إصر ومشقة والإصر والمشقة في الدين موضوع وهذا أصل في الشرع أن كلما حرجت الأمة في أداء العبادة فيه وثقل عليها سقطت العبادة عنها فيه ألا ترى أن المضطر يأكل الميتة وأن المريض يفتر ويتيمن في نحو ذلك انتهى كلام الإمام القرطبي ولذلك هناك فرق بين قليل الدم وبين قليل سائر النجاسات لأن قليل سائر النجاسات حرام أكلها وشربها قال الناظم مبينا أقسان الدم من حيث الطهارة والنجاسة ونا إلى موضع ذبح ينتني فنجس بالاتفاق من دمي ونا إلى الجوف على المشهور يؤكس ما في اللحم والصدر والحاصل أن الدم إن جرى بعد موجة خروجه وهو الذكاه كان دم مسفوحا وهو نجس وإن لم يجر بعد موجة بخروجه كان غير مسفوح وهو طاهر فخرج الدم القائم بالحي أي الدم الموجود في الحيوان وهو حي فلا يوصف بكونه مسفوحا ولا غير مسفوح ومن ثمرات طهارة غير المسفوح أنه إذا أصاب ثوبا منه أكثر من درهم لا يؤمر بغسله وتجود الصلاة به حداشر المسك وفأرة المسك من الحيوان المسك دم ينعقد في سرة غزال ثم يتآكل حتى يسقط وفأرته أي جلدته أو وعاؤه الذي يكون فيه المسك من الحيوان المخصوص. وقيل إن فأرة المسك هي رائحته. وذكر بعض العلماء أن فأرة المسك هو حيوان يكون بناحية بلاد التبت في قارة آسيا يصيدها الصياد ويعصب سرتها بعصار شديد ويصيدها صرتها مدلاة فيجتمع فيها دمها ثم تذبح فاذا سكنت قور الصرة المعصرة المعصرة ثم دفنها في الشعير حتى يستحيل الدم الجامد مسكا ذكيا بعدما كان دما لا يرام نتنا قال المتنبي فإن تفق, تفق الأنام وأن تمنهم فإن المسك بعض دم الغزاب وهذا كله عن المسك الحيواني أما المسك الصناعي الذي يستخرج بالصنعة فنجاسته أو طهارته تتبع النادة التي يستخرج منها وما يضاف أو ما يضاف عليه من مواد بدخل صنعة الإنسان والمسك الحيواني وفأرته طاهران وقد حكى بعض المالكية الإجماعة على ذلك وإن كان الأصل نجسا إلا أنهم حكموا بطهارته لأنه دم ومنا أبين من حي دم وأبين من حي إلا أنه لما استحال إلى صلاح أي تحولت هيئته إلى هيئة صلاح كان طاهرا كاللبن, كاللبن وخالف بعضهم فقال بنجاسته اتناشر المزروع بنجس والمراد به الزراعات التي تسقى بماء النجس أو الزراعات التي يلقى فيها سمادات من مخلفات الإنسان والحيوان كما زارع الموز والبطيخ ونحوهما فهذا الزرع طاهر ولا عبارة لنا سقي به وإلة الطهارة هنا أبناء الطلاب هي الاستحالة إلى الصلاح فالنابت غير منبت غير منبت فالزر إذا سقي بالماء النجس لا ينجس ذاته وإن تنجس ظاهرا بمعنى أن تأثير النائي لا يستنير على الزرع فتلحق النجاسة دوما وإننا يستحيل الزرع بهذا الماء الذي سقي به إلى حال صلاح ونفع للناس 13- الخمر المتخللة أو المتحجرة بنفسها الخمر معروفة وسيأتي بيان حكمها في الأشربة وهنا نص المصنف على أن الخمر إذا تحجرت صارت طاهرة وكذلك إذا استحالت بنفسها إلى خل وعلة الطهارة هي نفس العلة السابقة فإذا تركت الخمر حتى تحولت إلى خل أو تحجرت بنفسها فهي طاهرة بخلاف ما سيأتي الكلام عنه في بعد قليل عن الخمر وعدها من النجاسات والعلة فيما سبق أن النجاسة في الخمر متعلقة بالشدة المطيرة فإذا ذهبت ذهبت تنجيس والتحريب والنجاسة والتح... ذهبت فإذا ذهبت العلة أو الشدة التي في الخمر ذهبت تنجيس والتحريم والنجاسة هي دوران مع العلة وجودا وعدما أما في حالة كون الإسكار باقيا في الخمر بحيث لو بل وشرب أسكر فليست بطاهرة حينئذ فإن تدخل أحد في تحليل في تخليل الخمر أو تحجيرها فالصحيح أنه فعل فعلا محرما ولا تطهر بذلك ثم بعد ذلك ينتقل الكلام بالمصنف رحمه الله تعالى عليه حول الأعيان النجسة وهذا نص كلامه عن الأعيان النجسة قال المصنف رحمه الله والنجس مستثنية وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا والأظهر طهارته وما أبين من حي وميت. من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغا ورخص فيه مطلقا إلا من ثنزير بعد دبغه في يابس ونا وفيها كراهة العاج والتوقف في الكيمخت ونني ومذي وودي وقيح وصديد ورطوبة فرج ودم مسفوح ولو من سنك وذباب وسوداء ورماد ورماد نجس ورماد نجس نجس ودخانه وبود وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الأعيان الطاهرة. شرع يتحدث عن الأعيان النجسة وهي على النحو التالي واحد ما استثني من الأعيان الطاهرة والمراضه كل ما أخرج عند كلام المصنف على الطاهرات من أول الفصل إلى هذا المحل وكان المصنف في غنى عن ذكر نجاسات هذه المستثنيات لأنها قد تقدمت إلا أنه لما كان بصدد حصر الأعيان النجسة فصل ذكرها ليعطف عليها غيرها فقال والنجس ما ماستثني وميت إلى آخره فذكر من النجسات وميت غير ما ذكر أي ميتة غير الأشياء المتقدم ذكرها ذكرها، ولو كان قملة أو آدميا وأشعارا مصنف رحمه الله بكلمة ولو الى الخلاف المذهبي حيث وقع خلاف في دمها هل هو ذاتي او منقول فالغالب على الظن ان دمها منقول فميتتها طاهرة بخلاف نحو البرغوث والبعوض والذباب فان ميتتها طاهرة لان دمها منقول على المشهور واما الادمي فالراجح طهارة ميتته بل لا ينبغي أن يختلف فيه إذا كان مسلما وقد حكى المحققون الإجماع على طهارته وجزم الضرعربي بذلك ولم يحكي فيه خلافا وقال في كتاب الجنائز من التنبيهات وهو الصحيح الذي تعضذه الآثار سواء كان مسلما أو كافرا لحرمة الآدمية وكرامتها وتقديل الله تعالى لها ومستدد ما تقدم من طهارة آدمي حديث الحديث متفق عليه إن المؤمن لا ينجس ولفظ المؤمن عام يشمل الحي والميت أيضا فقد ورد التصريح بتفصيل هذا العموم في قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس في الحديث المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا ومن أدلة طهارته أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد ومنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل سيدنا عثمان بن مظعون بعد موته والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل ما كان نجسا قال الناظم وميت الآدمي هبه طاهرا عن ابن رشد مسلما او كافر او كافرا وما أبين منه في الحياة جار على الخلاف فيه الآن اثنين ما قطع من عضو حي أو ميت والمراضي أن من فصل من الحي أو الميت من هذه المذكورات كالقرن والظفر ونحوهما والقصر والريش فالظفر هو ما كان المابت في اللحم والظلف ما ينبت فيه اللحم وفالظلف بالنسبة للبقرة والشاة ونحوهما كالحافر للفرس والحمار ونحوهما وأن الظفرف هو للبعيد والناعم والدجاج ونحوهما وقصب الريش هو ما يكتلفه الزعب وينبت فيه والعاج من الفيل معروف فكل هذه الأشياء إذا قطعت من الحي يحكم عليها بالنجاسة لأنها أبينت من طاهر أبينت من طاهر فبالقطع قد ناتت ودريل تحريم هذه المذكورات قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ألا سما قطع من حي فهو نيه سؤال هل يرخص في الجلد المدبوغ قال المصنف رحمه الله وجلد ولو دبغى ورخص فيه مطلقا إلى آخره والمعنى أن جلد الميتة نجس ولو دبغى فلا يطهر بالدباغ ولكن يمكن أن يستعمل لعد أن يدبغ نوعين من الاستعمال أولهما أن يحمل فيه اليابس من الطعام والثاني أن يحمل فيه الماء المطلق أن يابس الطعام فلأنه لا ينجس لعدم التحلل وأما الماء فلأن له قوة يدفع بها عن نفسه هذا هو المشهور من المذهب ويؤيده ما, ي... ما رواه أحمد وأبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصر إلا أن هذا الحديث فيه اضطراب وانقطاع وإرساد فلا يصح أن يكون ناسخا للطهر بالدباغ حيث عارضت أحاديث صريحة لأن الدباغ مطهر أصرحا ما رواه مسلم وغيره وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر وبطهارة الإهاب من الدباغ قال جمع من المالكية حتى قال النظم بل طهره بالدبغ رأي كبكب منهم أجلاء من أهل المذهبي. وجاء في التاج والإكليف أكثر أهل العلم يقولون إن جلد الميتة يطهر بالدباغ فيباع ويصلى عليه وهو قول النواب وفي الصلاة من المدونة دليل على هذا القول والمشهور النعلوم من قول مالك أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ ولا يجوز بيعه واندبغاه ولا يصلى عليه حكم العاج والكيمخت الكيمخت هو جلد الفرس والحمار والحمار، وتعمل منه أغناد السيور أشار المصنف إلى أن المدوّنة ورد فيها كراهه استعمال العاج والتوقف استعمال كيمخت. والسر في تخصيص هذين للذكر هنا أن الفيل إذا كان مذكى فالعاج المستخرج منه طاهر، وإن كان ميتاً أو نزع منه وهو حي فلا وجه للكراهه بل حكمه التحريم لأنه غذين من حي أو ميت. وأما الكيمخت. فبعضهم يرى أن الجلد لا يطهره الدباغ وعليه يستشكل طهارة الكيمة أو عدم طهارته لأنها لم تزل تعمل, تعمل منه أغماد سيوف الصحابة ومن بعدهم وهم يصلون بها يعني أن هذا النوع من الجلود تواتر الناس على صنع أغماد السيوف منه ويستعملها الرسول ويستعملها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل الفضل ويصلون بسيوفهم فلذلك لما سئل عنها الإمام مالك رحمه الله توقف في حكمها قال ابن القاسم ويقفنا مالكا على القيمخت فكان يأبى الجواب فيه ورأيت تركه أحب تركه أحد إليه غير مرة ولا مرتين ووجه التوقف هنا أن القياس يقتضي نجاسته لا سيما من جلد حمار ميت وعمل السلف من صلاتهم بسيوفهم وجفيرها أي أغماد السيوف منها وهذا كله يقتضي طهارة والمعتمد كما قالوا أنه إنه طاهر للعمل لا نجس معفون عنه فهو مستسنى من قولهم جلد الميتة نجس ولو دبغ ثلاثة المني والمذي والودي هذه سوائل ثلاثة تخرج من الرجل من قبل الرجل ولكل منها تعريفه وخصائص ولها أحكام كثيرة تخصها في الطغارات والنجاسات والغسل ونحو ذلك فالمني المني بالتجديد أو المني بالتخفيف سمي منيا لأنه يمنع أي صب يقال أمنى الرجل ومنى ومنى ومنى بتجديد النون ثلاث لغات وبالأولى جاء القرآن الكريم قال تعالى أفرائيتم مات النون وللمني أسماء عدة فهو مني وهو ماء دافق كما جاء في القرآن الكريم في سورة الطارق خلق من ماء دافق وهو النطفة وهو الأرون وهو البيض كل هذه مسميات اللغوية للمني ومن الناحية العلمية أبناءنا الطلاب فإن المني يطلق على مجموعة هذه السوائل المقذوفة من جسد الرجل إلى جسد المرأة بغرض إخصاب البويضة وهو يتكون كما ذكر الولماء من المطف أو الحوينات ومن السوائل التالية بنسبة محددة 10% من القنوات المنوية 60% من الأكياس المنوية 30% من غدة البروستاتا والمني من الإنسان ومن الحيوان محرم الأكل نجس عند المالكية أي لا يجوز أكله وهو نجس عند المالكية أما من المباح فقيل بنجاستها وقيل بنجاسته وقيل بطهارة ولكن نجاسة الآدمي أو طهارته فيها خلاف كبير بين العلماء نشير إليه على النحو التالي اختلف الفقهاء في كون المني طاهرا أو نجسا وبناء عليه اختلفوا في صفة تطهيره وتطهير الثوب الذي أصابه المني وأقوالهم في ذلك يمكن تلخيصها في ثلاثة أقوال نوردها مع أدلتها بشيء من الإيجاز القول الأول أن المني طاهر مطلقا من الرجل والمرأة وعليه فإنه يطهر بالفرك من الثوب أو الحت من على البدن وماذا عليه الشافعية والحنابلة في المشهور عندهم وهو قول علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وإسحاق بن راهوي وداود الظاهري ووافقهم عليه جمع من الفقهاء وأهل الحديث جمع من الفقهاء وأهل الحديث وعبر عنه بعض الفقهاء بأنه مستقذر كالبصاق والمخاط ولكنه طاهر فهو ليس معدودا من النجاسات وهذا منتصر له الشيخ الإسلام ابن تيمية وعطار الكلام في الاستدلال له في مجموع الفتاوى والأدلة على ذلك هي من السنة والمعقول أما السنة فمنها حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرق المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه فدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع في الصلاة والمني على ثوبه وهذا دليل على طهارته ومنها حديث نعداس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوبة فقال إنما هو منزلة البصاق أو المخاط إنما كان يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخر والاذخر نبت معروف في بلاد الحجاز طيب رائحة يستعمل في التدخير وفي التطهير فدل الحديث بظاهره على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شبه المني بالمخاطر والبصاق مما يدل على طهارته وأمر بإماطته بأي كيفية كانت لأنه مستقذر من ناحية الطب ومنها أيضا ما روي عن سعد النابي وقاسم ربي الله عنه أنه كان إذا أصى أبا صوبه صوب المني إن كان رطبا مسحه وإن كان يبسا حتىه ثم صلى فيه ومن المعقول أي من أدلة المعقول على طهارة المني وهو رأي جمهور العلماء أن المني مبدأ خلق الإنسان فكان طاهرا كالطين وكذلك مني الحيوانات الطاهرة حال حياتها فإنه مبدأ خلقها ويخلق منه حيوان طاهر ومنه أيضا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية إن الأصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارتي حتى يجيئنا ما يعوده القول بأنه نجس وقد بحثنا وسبرنا والكلام للشيخ الإسلام وقد دحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك أصلا فعلمنا أن كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفون عنه ومعلوم أن المنية يصيب أبدان الناس وثيابهم وفرشان بعير اختيارهم أكثر منا يلذ الهر في آنيتهم فهو طواف الفضلات لعل شيخ الإسلامي رحمه الله يشير بذلك إلى حديث الهر إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات فشبه المنية في كثرة استعمال الناس له وكثرة إصابته لملابس الناس ومفارشه ونحو ذلك بأنه من الطوافين أو الطوافات القول الثاني أن المنية ناجس مطلقا من الرجل والمرأة وضناء عليه فإنه يجب غسله من الثوب والبدن عند وهذا رأي عند الصاحبين من أبي حنيفة من الحنفية على الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فإنه قال بغسل المني الرطب وفرك المني اليابس وهذا رأي الحنفية والمالكية وقول غير مشهور عند الشافعية ورواية عن أحمد وقال به من فقهاء السلف الأوزاعي وسفيان الثوري وغيره واستدلوا على النجاسة المني بأدلة من السنة والآثار والمعقول أما السنة فمنها حديث عائشة رضي الله عنها كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم بقع على الماء فيخرج للصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وجه الدلال من الحديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها قد غسلت المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم والغسل من شأن النجاسات ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم بهذا وأقره ولم يقل لها إنه طاهر ومن أثار الصحابة ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في المني يصيب الثوب قال إن رأيته فاغسله وإلا فاغسل الثوب كله وللالة الأثر واضحة أن سيدنا أبي هريرة يأمر بغسل للمني حيث تعين مكانه في الثوب فإن عني على الإنسان مكانه غسل الثوب كله ومن آثار التابعين ما روي عن الحسن البصري أنه قال إن المني بمنزلة البول ومن المعقول, من المعقول على نجاسة الملي ما يلي ما استدل به المالكية بأنه دم مستحيل إلى نتن وفساد فحكم بنجاسة الملي من الحيوانات كلها لماذا؟ لأن مناطة التنجيس كونه دم مستحيل إلى نتن وفساد وهذا لا يختلف بين الحيوانات كلها كما ذكره الدردير في شرح واستذلوا أيضا لأن المني خارج من أحد السبيلين أو من نفس مخرج البول فكان نجسا كسائر النجاسات واستدل به على غسل واستدل على غسل المني على غسل المني بما ورد عن زبيل بن الصلط أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف وهي منطقة بالمدينة فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال أي سيدنا عمر والله ما أرني إلا احتلمت وما أشعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى واذنى او اقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا القول الثالث التفرقة بين مني المرأة ومني الرجل فقالوا بان مني المرأة نجس دون مني الرجل وذلك بناء على نجاسة رطوبة فرجها وهو قول اخر عند الحنابلة وبهذه المناسبة ألفت نظر أبناءنا الطلاب إلى أن التفرقة بين مني الرجل ومني المرأة لها دورها عند بعض الفقهاء حيث يفرقون بينهما في بعض الأحكام كما أنه قد ثار خلاف قديم بين الأطباء والفلاسفة والحكماء وغيرهم في كون المرأة تنزل أو لا تنزل وهي مسألة أطمض فيها القول الكثير من أطباء العرب ونقلوا فيها أقوالا عن أطلداء الهند وأطلداء اليونان وورد فيها من السنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد أو ما يشير إلى إنزال المرأة للمني في أحاديث عدة من الأحاديث التي في البخاري ومسلم والتي تتكلم عن قضية الشبه وإذا سبق ناء المرأة أو سبق ناء المرأة ماء الرجل إلى غير ذلك من الأحاديث والراجح الذي يمكن الأخذ به من هذه الأقوال الثلاثة وما عليه أصحاب القول الأول لقوة أدلتهم وهو قول الجمهور الذاهب إلى أن المني طاهر وما أجمل ما ذكره شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله في هذه المسألة حيث أطمر القول فيها وأتى بأدلة عدة على طهارة المني ورد على المخالفين في المسألة دليلا دليلا بما لا مجال لذكره هنا اثنين المذي وهو الماء الرقيق الخارج من الذكر أو فرج الأنثى عند تذكر الجماع. وقيل هو ماء أبيض رقيق لذج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفء ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه ويشترك الرجل والمرأة فيه, فيه فرق بسيط بينه وبين المني في الخصائص والسمات وصفة الخروج والآثار المترتبة عليه وجاء في المعجم الوسيط في تعريف المذي أنه ماء رقيق يخرج من مجرى البول من إفراز الغدد المبالية المبالية عند الملاعبة والتقديل من غير إيران والمذي ناجس عند المصنف ومن تبعه وينبغي أن يختلف في نجاسته والخلاف فإنما هو في كيفية تطهيره. فقيل لا بد فيه من الغسل مذهب مالك. وقيل يكفيه النظ، أي الرش وهو الصواب وإن شاء الله تعالى والذي أرجح الحديث سهل سهيل بن حنيف عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذى وما يلقى منه من شدة وفيه أي في الحديث فقلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي؟ قال يكفيك أن تأخذ كفن من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منهم ثلاثة الودي وهو ماء خاثر يخرج من الذكر بلا لذة بل لنحو مرض أو يبس الطبيعة وغالبا يكون خروجه عقب البور وهو ناجس أيضا على المذهب كما نص عليه المصنف وأما ما يصيب البدن منهما أي من الودي ومن المذي وما يلزم منهما من غسل جميع الذكر أو غسل الذكر أو الذكيين فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء أربعة القيح والصديد وهما من المواد المستقدرة التي تنجم نتيجة الجروح التي تصيب الإنسان فيعرف القيح بأنه المدة الخالصة من غير الدم والصديد الجرح. ماء الرقيق المختلط بالدم وقيل هو القيح المختلط بالدم وقيل إن القيح إفراز ينشأ من التهاب الأنسجة بتأثير الجراثين الصديدية والصديد هو القيح الذي تفسد به الفروح ويفرق علماء الملكية بين القيح والصديد فيقولون إن القيح هو المدة التي لا يخالطها دم والصديد هو ناء الجرخ الرقيق والمختلط بالدم قبل أن تغضب هذا والمعروف عند المالكية هو نجاسة كل من القيح والصديد خمسة رطوبة الفرج ما زال الحديث متصلا حول الأعيان الناجشة التي أغربها المصنف في كلامه خمسة رطوبة الفرج هي البلل الذي يكون فيه بصورة مطلقة بلا نزول سائل منه أو نحوه وهي تشمل كل أنواع الفروج من النساء ومن الحيوانات مباحة الأكل ولكن ينصرف أغلب الكلام إلى رطوبة فرج المرأة وبعض الولماء يعرف هذه الرطوبة لأن هماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا ومن وراء باطن الفرج فإنه ناجس قطعا ككل خارج من البطن كالماء الخارج مع الولدي أو قبيل الماء الخارج مع الولد قبله. وبعض العلماء يرى أن المقصود في الفرج هو مسلك الذكر في الفرج وقد تناول الفقهاء ذكر هذه الرطوبة وأوصافها وتكلموا عن طهارتها أو عدم طهارتها والخلاف هو إنهم واقع في الرطوبة الداخلية للفرج أن الخارجية فلا خلاف بينهم في طهارتها والخلاف في المذهب ينحصر في قوله قول هو المعتمد وهو أنها نجسة وقول آخر وضعيف أنها طاهرة والخلاف بعينه موجود في المذاهب الأخرى قال الناظم رتوبة الفرج كبول صاحبه وبعضهم طاهرة في مذهبه ستة الدم المسفوح وهو الدم الخارج عند سبب الذكاء. وهذه الصورة أبناءنا الطلاب عكس الصورة التي سبق ذكرها في الأعيام الطهرة وهو الدم غير المسفو وهو الدم غير المسفو الدم المسفو هو الدم الفارج عند سبب الذكاء وهو نجس ولو كان من سمك أو ذباب والمعلوم أن السمك والذباب ميتتهما طاهرة ولكن أي دم خرج منهما عند الذبق فهو نجس لعموم قول الله تعالى أو دم مسفو وفي المذهل اختلف الناس في السمك هل له دم أم لا فقال بعضهم لا دم له والذي ينفصل عنه رطوبة تشبه الدم لذلك لا تسود إذا تركت في الشمس كسائر الدماء بل تبيض ولإمامنا مالك رحمه الله تعالى في المسألة قولان الصحيح منهما أنه طاهر والمشهور أنه دم كسائر الدماء مسفوحة غير نجس وغير مسفوحة المسفوح منه نجس وغير المسفوح منه طاهر سبعة الرماد والدخان النجسان والمراد بهذه الصورة أن النار إذا أقدت بشيء نجس وتحصل منها رماد فإن ذلك الرماد نجس وكذلك الدخان الناتج عنه فهو نجس أيضا ولو كان الأولى أن الدخان إنما يضر إذا كان كثيفا بحيث يترك أثرا في مناق الدخان. بنعمة أن العبرة في نجاشة الدخان أو طهارتي يمكن أن تكون من زاوية القلة والكثرة فحيث كان الدخان كثيرا أو كثيفا قيل بنجاشته وحيث العكس قيل بعدم نجاسته. ثمانية بول الآدمي وعذراته وذول الحيوان البول والعذرة نجسان من الآدمي يستوي في ذلك الصغير والكبير والذكر والأنثى فذول الكل وعذراته نجسان ويستثنى من ذلك المتغذى المتغذى بالنجاسات هذا وقد اختلف العلماء في المظهر في نجاسة بول الآدمي وعذراته والمشهور نجاسة بلا تفرقة كما قلنا بين الصغير والكبير سواء أكل الطعام أم لا زالت راها الطعام في سنة هو الذي عليه ظاهر مدوان وبيه الفتوى فسواء كان البول كثيرا أو يسيرا متطايرا في رؤوس الإبر وروية في بعض طرقها اغتفار اليسير منه وأما دول محرم الأكل وراوثه من غير الآدمي فإنه نجس اتفاقا وأما دول المكروه أي الحيوان المكروه أكله وعربته وكذلك الحيوان المباه أكله والذي يصل إلى النجاسات أحيان فإنه ناجس على المذهب وقيل بأنه مكروه وسيأتي في باب المباه من الأطعمة ونحوها المباه والمكروه والمحرم وغير ذلك دول الصبي فيه كلام فبول الصبي الزكر الذي لم يأكل الطعام يرى أكثر الفقهاء أنه يكتفى فيه بالنطح من حديث الصحيح الوارد في ذلك ويرى المالكية أن بول الصغير وبول الكبير سواء فالغسل واجب في الكل والصواب ممال إليه أكثر العلماء ودليل ذلك أن أم قيس بن تمحصن أتت النبي صلى الله عليه وسلم من الله لم يأكل الطعام فذال على ثوبه فدعى بماء ونضحه عليه ولم يضسله ومن أدلته أيضا ما رؤي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دول الغلام الرضيع ينضح ودول الجارية يغسل فالحاصل أن مذهب الأكثر في هذه المسألة هو الصواب، هو أن بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام يكتفى فيه بالرش وإن كان نجسا أما بالنسبة لبول ما لا يؤكل لحمه كمحرم الأكل فهو نجس اتفاقا وأما المقروه فذكر بعضهم أن نجاسته وعدمها تارعة لكراته وذكر آخرون أنه نجس على المذهب ودليل ذلك ما رؤي عن ابن مسعود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس أي نجس انتقل الحديث بعد ذلك بالمصنف رحمه الله إلى تعداد بعض صور تطهير النجاسات وأشياء يحرم استعمالها فقال المصنف رحمة الله تعالى عليه وينجس كثير طعام نائع بنجس قل كجامد إن أنكن السريان وإلا فبحسبه ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض سلق بلج وفخار بغواص وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وادمي ولا يصلى للباس كافر بخلاف نجسه ولا لما ينام فيه مصل الآخرة ولا لثياب غير مصل إلا كراسي ولا لمحادث فرج غير عالم هذه صور من صور تطهير النجاسات ولا يحرم استعمال منها وسنقسم الحديث عنها إلى جزئين الجزء الأول صور تطهير النجاسات واحد حلول النجاسة في المائعات والجميلات ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه أن الطعام الكثير إذا أصيب بنجاسة قليلة وكان مائعا فإن الطعام ينجس جنيعا بمعنى الطعام الكثير لو أصابته نالسة قليلة فإن كان الطعام ماء نجس طعام كله لغض النظر عن قلة النجاسة وكثرتها وليس كثير الطعام ككثير الناء بمعنى التفرق ما بين الطعام الناء وجه التفرق أن الماء له قوة تدفع بها النجاسة عن نفسه أما كثير الطعام فإذا أصابته نجاسة قليلة نجسته جميعا أما الطعام الجامد فإذا أمكن سريان النجاسة فيه فإنها تنجس ولو كان الطعام كثيرا والنجاسة قليلا وإن أصابته نجاسة ولم يمكن سريانها فيه جميعا فإنه إنما يتنجس منه القدر الذي يغلب على الظن أن النجاسة قد تسربت فيه وأما غيره فهذا يؤخذ ويؤكل ولا حرج فيه فكأن المسألة مذارها الطعام الجامد على كمية النجاسة ومدى سريانها في أجزاء الطعام. مسألة تطهير ما أصابته النجاسة ذكر المصنف المصنفونها طائفة من الأشياء التي لا تقبل التطهير إذا حلت فيها النجاسة هذه الأشياء هي الزيت الذي أصابته نجاسة الزيت الذي أصابته نجاسة لا يمكن تطهيره نظرا لسيولته. ومنها اللحم الذي إذا طبخ الذي طبخ مع نجاسة لماذا؟ لأن طبخه مع النجاسة قد تسببت في تغلغل النجاسة فيه ومنها الزيتون إذا ملح بنجس فهو يقبل التطير لماذا؟ لأن الزيتون إذا ملح بنجس فإن النجاسة قد صرت في أشزاء الزيتون وتشربته تلك الأجزاء فهينئذ لا, تنفع فيه لا ينفع فيه التطير ومنها البيض الذي صلق بماء النجس فهو يقبل التطير أيضا منها إناء الفخار إن لا يقبل التطهير إذا كان متنجساً بنجاسة تغوص به كالنجاسة الناعمة والثو في ذلك كل أن هذه المأكولات وغيرها ستتغلغل فيها النجاسة وما تغالت في النجاسة إلى الداخل لا ينفع فيه التطهير الخارجي مسألة الانتفاع المتنجس متى يجوز ومتى لا يجوز ذكر المصنف أن الشيء الذي أصابته نجاسة لم نجس بحكم الأصل يجوز الانتفاع به في أشياء من العادات كالملابس والأطعمة ونحوها فيمكن للمرء على سبيل المثال أن يلبس الثوب المتنجس في غير وقت الصلاة أما في الصلاة فلا يجوز لاشتراط طهارة الثوب كما هو معلوم من شروط صحة الصلاة وأن عين النجاسة نفسها، فهذه لا انتفع بها بل، بمعنى أن عين النجاسة لا وجه للانتفاع بها. أن ما أصيب بالنجاسة، فيجوز للمرء أن يستعمله في العادات ولا يستعمله في العبادات. ثم إن المراد بالمتنجس ما كان طائرا في الأصل وأصابته نجاسة كثواب النجس والزيت والسن والنحو، فأحيش رأى وقع فيه فأرة أو نجاسة. أما النجس فهو ما كانت عينه نجسة كالبول والميتة والدم. هنا عزيز الطالب تجد تفرقة بين المتنجس وبين النجس فالمتنجس هو ما كان طاهرا بحكم الأصل ثم طرأت عليه النجاسة أما النجس فهو ما كان نجسا بحكم الأصل فذكر المصنف ما يفيد بأن الأول هو المتنجس ينتفع به في غير المسجد والآدمي ويشمل سائر وجوه الانتفاع فيستصبح بالزيت في غير المسجد يعني يتخذ للمصابيع ويعمل منه الصابون لكي تغسل منه الثياب ويذهن به الحبل ويذهن به المراكب ونحوه أما الثاني وهو النجش بحكم الأصلي فلا وجه للقول بالانتفاع به مطلقا قال الناظم بالمتنجس انتفى في عدا ذواق الآدمي والمساجد أي بالمتنجس انتفى في عدا طعام الآدمي واتخاذه في المساجد الثياب التي تجوز فيها الصلاة والتي لا تجوز ذكر المصنف هنا عددا من الثياب التي تجوز فيها الصلاة مطلقاً وأخرى تجوز فيها الصلاة بقيود ومن ذلك واحد الثوب الذي أعده الكافر لللبس فلا يجوز الصلاة بهذا الثوب لأن الكافر لا يتوقع النجاسة اثنين الثوب الذي نسجه الكافر فهذا الثوب تجوز الصلاة فيه لأن الثياب التي ينسجها الكفار لا ضرر في الصلاة فيها لأنهم يتحرون في صناعهم أشد التوقي حتى لا تكسد تجارتهم وهذا مشاهد قال مالك لا يصلي في ثياب أهل الذمة التي يلبسونها. وقال بعدها بكلمات وأنما نش ما نسجوا فلا بأس به. قال ماذا الصالحون على هذا؟ ثلاثة الثوب الذي ينام فيه شخص غير مصلي هذا الثوب لا تجوز فيه الصلاة لأن الشخص إذا أعد الثوب للنوم ولا يتحفظ من وصول النجاسة إليه وهذا مما قدم فيه الغالب على الأصل قدم فيه حكم الغالب على حكم الأصل أربعة ثوب غير مصلي، مثل أن يصلي شخص بثوب صبي أو ثوب مجنون لا أو ثوب شخص لا يصلي ذلك كونه تاركا للصلاة مثلا فهذا النوع من الثياب لا يبغي أن يصلي فيه وذلك لأن صاحبه لا يصلي هو نفسه ومن لا يصلي لا يتوقع النجاسات واستثني من ذلك ما إذا كان هذا الثوب محاذيا لمكان لا تصل إليه النجاسة غالبا كالرأس والصدر الخاص والصدر وكالعبامة والطاقية أو كالجزء الخاص بالصدر كالفتائر التي تتدلى عن السرة هذه لا حرج في الصلاة فيها ولو كانوا صاحبهم من الذين لا يحافظون على ثيابهم من التنجس لأن المحل الذي تمسه منه غالبا يكون بعيدا عن موطن من هذه الصورة نزيدها توضيحا لأن نقول إن ثوب غير المصلي إذا كان يحاذي الجزء الذي تلحق به نجاسة كالفرج والدور فلا تجوز الصلاة فيه أما إن كان يحاذي الرأس أو يحاذي الوجه أو يحاذي الكتف أو نحوه مما لا تصل إليه النجاسة غالبا فلا بأس بالصلاة فيه خمسة الثوب الذي يحاذي فرج شخص غير عالم بالاستبراء فلا تجوز الصلاة بثوب, بثوب هذا الشخص أي الشخص الذي لا يحسن الاستبراء من البول حتى ولو كان هذا الشخص يصلي ثم ذكر المصنف بعد ذلك طائفة من الأشياء التي لا يجوز الاستعمال فيها فقال رحمه الله وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف والسيف والأنف وردت سن مطلقا وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل وإناء نقد واقتناؤه وإن لمرأة وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان وجاز, وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا كسرير هذه الصور التي عددها المصنف رحمه الله وهذه التوائف من الأشياء بعضها يجوز الانتفاع به وبعضها لا يجوز الانتفاع به ومضارها في الغالب على استعمال آنية الذهب وفضة الخالصة أو الآنية المحلة بأحد هذين النقبين أولا استعمال الرجل شيئا محلة بأحد النقبين يحرم استعمال الرجل شيئا محلى بأحد النقبين الذهب وفضة والدليل حديث عزيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة وحديث أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله هل تقتصر الأحاديث السابقة أبناءنا الطلاب هل تقتصر بحرمة الأكل والشرب في صحاف الذهب والفضة فقط أن تتعدى الأكل والشرب إلى غيرها من الطرائق الاستعمال وطرائق الاستعمال كثيرة فجرت عادة الناس على اتخاذ هذه الآنية للزينة واتخاذها كديكورات توضع في البيوت واتخاذها لللبس في بعض مناطق الجسد كاستعمال الرجل ساعة من الذهب أو ساعة من الفضة أو خاتم الذهب ونحو ذلك. فنقول هذا تختص إلى حديث السابقة بحومة الأكل والشرب في صحاف الذنب أن تتعبنا غير الأكل والشرب خلاف كبير مبسوط في موضعه من مسألة اتخاذ النقبين سواء كان خلافه المذهب أو في غير المذهب وهنا نجد المصنف رحمه الله يبالغ في استعمال المحلى بالنقبين حتى ولو كان منطقه أو آلة حرب والمنطقة هي التي يتخذ الرجل في وسطه فلا يجوز عند المصنف أن تكون من ذاب أو فضة فيحرم عليه ذلك وآلة الحرب كالترس أو الرمح أو السكين أو السرج أو الركاب أو ما يستعان به عن الفرس كالجام فلا ينبغي كذلك أن تكون هذه الآلات الحربية محلاة بالذهب والفضة وذلك جريا على العموم السابق ومن استثناه المصنف بحيث يجوز استعماله للرجل ما يلي استثناءات ذكرها المصنف أنه يجوز للرجل استعماله استعمال المحلب النقدي منه من المصحف حيث يجوز استعماله محلا بأحد النقدين لجواز تحليته بالفضة وكذلك بالذهب على المشهور في الجلد لأن يجعل ذلك من خارج ولا يكتب ولا يجعل له الأعشار والأحزاب والأخماس لأن ذلك مقروح ولكن ورد عند الملكية ما يفيد أو عند بعض الملكية ما يفيد جواز كتابة المصحف بالذهب يدق الاستعمال الذهب أو الفضة في المصحف الزواج فيها مقيد بالاستعمال الخارجي، أما الكتابة من الداخل فلا تجوز أو تكره خلافا لما قاله بعض المالكيين من الجواز ومنها أي من المستثنيات أيضا السيف حيث الاستثناء مصنف. فلو صلا بذهب أو فضة فهو مباح، فلو طلي السيف بذهب أو فضة. فهو مباح، وذلك إذا كان اتخاذه لأصل الجهاد أما إذا كان الأصل حمله في بلاد الإسلام فلا يجوز تهليته يعني أن السيف إذا كان متخذا لغرض الجهاد لا لغرض الدينة والمظاهر فلا يجوز استعمال الذاب والفضة فيه ومنها الأنف فلو انكثر أنف رجلي واحتاج أن يركب أنفاً من ذاب أو فضة فهذا مباح للحديث وروية أن رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا عرفجة أصيبت أنف يوم الكلاف وهذا يوم من أيام العرب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب فدل هذا الحديث وهو أصل في هذا الباب على زواج استعمال كل من الذهب والفضة في الأنف التي قطعت ومنها السن وهذه كسابقتها تماما حيث يجوز